تنتناموا البر حتى تنفقوا مما تحبرون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني حم إص إِ على نَفْسِهِ مِنْ قَب إِلا ماَا حَروَم إ إِ على نَفسهِ مِن قَضَلِ أَ تُزَّ الت ق فَاتُ بالتولاتِ فَتْلهَا إِ كُتُم صَادِقين فمن استنى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حليفا وما كان مِنَ من إِنَّ أَوَّلَ بَنِي قُبْعَنَا فِي الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٌ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ تِئَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَذَا حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكثرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا هُوَ الْكِتَابُ لِمَنْ تَقَدَّمُوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَا نَنَابِغُونَ هَوَى وَجَوْا وَأَنْتُمْ سُهَدَا الله غَافِرٌ عَمَّا تَعْمَلُونَ إن تقيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمالكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله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 واعتصموا بحفظ الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أَلَّ فَبَيْنَ قُلوبِكُمْ فَأَفَحُم بِنَْعْمَتِهِ إخْوَلَ وَكُتُم علىلَ شَفَ حُسوةهَن النَّارِ فَ أَنْ قَلَكُم مِنهَا كَل لِكَ يُبَيين اللهَّهُ لَكُمْ أََاتِهعََّكُم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وغلائك هم المصلحون ولا تكونوا كالذين تسرقوا واختلفوا من جاء لهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تريض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه هم أكثرتم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 وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ قُلْ تُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بالله. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَن يَضُرُّوكُم إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتدون لنبئاء بغير حق ذلك بما عقوا وكانوا يعتدون